إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونوسِك ليُسراف ذكر إن فَعَتِ الذِّكرَ سَيَذْكَرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَنَ الرَّكُبَرَ ثُمَّ لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.